Bismillahir Rahmanir Rahim Abasa watawalla an-ja'aahu al-a'ma wa ma yudrikal 'allahu yazakka Ama من istagna فأنت له تصد وما عليك ألا يزك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عن متلها كلا إن يا تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie ونظر الإنسان إلى طعامه أن نعصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وَأَبَّ متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت فِرُ الْمَرْءِ مِنْ أَخِيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مِنْهُمْ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ظبرة ترهقها قترا أولئك هم الكفرة الفجرة